إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من يؤفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أين يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوق فتنتكم هذا الذي كن أنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعقول آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون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 وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السَّمَاءِ والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما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 يا للذين يخافون العذاب الآليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسُلْقَان مُبِين فتولى بعُكْنه وقال ساحر أو فَأَخَذْنَاهُ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو ملين.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 فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُوم وَذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُون